ローズ <laughs> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التمهدان أما بعد فأذكر هؤلاء الذين يقعون في هذا الأمر العظيم شيخ ابو موجود شيخ تفضل شيخ ابو الفضل نقول لهؤلاء الذين يتعلقون بالاموات نعم من الرسل والصالحين فإله مع الله فإن الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة ولا وسيلة من عباده كي يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وذيها أعظم شبهة عند هؤلاء القبوريين المتعلقين بالأموات هم يقولوا نحن ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة كما بيّن هذا الإمام محمد بن عبدالوهاب رحم الله في القواة الأربع وذكر نحوه في كشف الشبهات هذه أعظم الشبهة عند هؤلاء القبوريين فنقول لهم إن الله عز وجل قد ذكر في محكم كتابه وإذا سألك يا بادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاني فليستجيب لي بي لعلهم يرشدون والوسيلة المذكورة في القرآن يأتي الله وابتغوا إليه الوسيلة المقصود بها كما بيّن جل علماء التفسير أي التقرب إلى الله بالعمل الصالح وليس بالاستغاثة بالأموات والتوجه إليهم الدعاء ونذكرهم نعمل قوله عز وجل ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم وان فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ا بقوله الذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فهذه إجابة رب العزة سبحانه عن شبهات هؤلاء المشركين وإقامة للحج عليهم حيث بيّن سبحانه أن هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله لا تملك لهم نفعا ولا ضرا لأنها لا تسمع الدعاء أصلا فلذلك عليهم أن يتوجعوا بالدعاء لمن يملك لهم النفع والضر ولمن يسمع دعاءهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم تله هذه الآية السابقة أخرجه الترميذي وغيره من حديث النعمان ابن بشير رضي الله ونذكر هؤلاء بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى, به التي أوصى بها قبل أن يموت بخمس كما في حديث جندب البجلي الذي أخرج مسلم في صحيحه حيث قال وصّى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا فإني أنهاكم عن ذلك هذا كلام واضح ما <تصفيق> في أنه حرم بناء المساجد على القبور أو أن تدخل القبور في المسجد فاتخاذ القبر مسجداً يكون بأحدى الصورتين أن يبني مسجداً على قبر القبر الموجود أو أن يدفن الميت في داخل المسجد هذا محرم باتفاق اهل العلم ف واصحاب المذاهب المشهوره الذين ما زال البعض يتعصب لاحدهم او لبعض مذاهبهم كلهم متفقون على تحريم بناء المساجد على القبور فلما لا يأخذون بقولهم إن كانوا يعني المقلدين لهم كما يدعون يأخذون بالأقوال التي توافقوا هم ويتركون ما عداها والذين يتعصبون لمالك رحمه الله تعالى عليهم أن يعلموا أن الإمام مالك نص على تحريم بناء المساجد على القبور وكذا أبو حنيفة والشافعية وأحمد وغيرهم من الولماء المغتظرين ولذلك عد الهيتمي هو من الشافعية بناء المسجد على القبر من الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ونقول لهم عليكم أن تعلموا أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ولا معبود حق إلا الله عز وجل هو المستحق وحده للعبادة وتعني أن تؤمن باستحقاق الله وحده للعبادة وأن تكفر بكل ما يعبد من دونه وأن تبرأ من هذه المعبودات وأن تبرأ من أهلها فكل من يعبد غير الله فقد أشرك أشرك بلاه العظيم وبناء القبور على المساجد يعد ذريعة إلى هذا الشرك هو بناء المساجد على القبور هو إدخال القبور في المساجد فلذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا كما في حديث عائشة لعنة الله على الإيهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا, ولولا ذلك أبرز قبره ها والكلام في هذا يطول ولكني أحببت أن أجيب السائل هذه التذكرة السريعة ولعلنا أن أتعرض لشيء من هذا إن شاء الله أن الله في درسنا نعم أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من قال أن نوح عليه السلام ليس بأول رسول بل يوجد رسول قبله هل يعتبر كافرا هذا يعلم ويبين له ما دليلك على وجود رسل قبل نوح عليه السلام نعم وقبل نوح عليه السلام هناك أنبياء آدم عليه السلام كان نبيا مكلما آه كان نبيا مكلما على الراجح لكن لم يكن رسولا و وأما نوح فكان أول أول رسول أرسل الله إلى أهل الأرض بعدما طرأ الشرك على بني آدم لأنه قبل نوح لم يكن هناك شرك في بني آدم كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال كان ما بين آدم, آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام. فلم يكن هناك شرك وقع في الأرض إنما طرأ الشرك قال بني ادم في قوم نوح عليه السلام يقول من يقول بهذا يبين له ويسال ما هو دليلك على ان الله ارسل رسلا قبل نوح عليه السلام فليس وراك دليل على هذا هذا حديث احاديث حديث انس اه ذهب نوح فانه رسل, رسل الله إلى أهل الأرض طيب يقول رجل بنى مسجدا كما قد <تصفيق> يموت أوصى الناس بدفنه خرب المسجد فدفنهم خلية المسجد من الخارج ولا يبغى قبره عن حاية المسجد من الخارج قرابة مثل فهل هذا المسجد يصلى فيه أجزاء الله هذه الوصية طبعا وصية ليست واجبة التميذ بل لا يجوز تنفيذها أصلا نمناقضة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان دفن في هذا المسجد وكما ذكر السئلنا أن قبره في القبلة كان في خارج المسجد وكما وصلى الناس إليه أي إلى القبر إن صلاتهم باطلة إذا كانوا يقصدون القبر أو يصلون إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي رجل العالم الذي أخرجه مسلم لا تصل إلى القبور ولا تجلس عليها فمن صلى متوجهة إلى القبر إن صلاته باطلة ومن قصد بصلاته التقرب إلى هذا الميت المقبور و... و... والتعبد إليه بهذه الصلاة فقد أشرك بالله العظيم وعليه أن يجدد إسلامه وأن يعود إلى التوحيد إن كان مواحدا قبل هذا لذلك يعني على أهل هذا المسجد أن ينبوشوا أو أن, أو أن ينبوشوه وينقلوا هذا الميت إلى مدافن المسلمين هذا الواجب عليه ما؟ يقول هناك بعض الناس يسمون الأطوال الملائكة وما صحة هذا القول يسمون الأطوال آه يقولون الأطوال كالملائكة يعني هم كانوا كأنهم أرادوا التشبيه من باب أن الأطفال ليسوا مكلفين فلا يعصون يعني لا يفعلون معصية وكذا الملائك لا يفعلون معصية فإن كان التشبيه من هذه الجزئية فحسب يعني نرجع أنه لا بأس به نرجع أنه لا بأس به وفي الغالب المقصدون هذا يعني والله أعلم يقول بارك الله فيكم مجزوعة من الخير ما يخرق بين الرقيقة وإيمانه العقيدة أعم فيدخل فيها معنى الإيمان والإسلام والإحسان وما يتعلق بهم بها من مسائل فكلمة العقيدة أعم وكلمة الإيمان أخص لا. يقول ما هو الدليل على أن جمعيل أعضر ملايذ وما هو الدليل على أن يشعر فيه والمؤكل بالنخل في السورة فالأحاديث التي تدل على أن إسرافيل هو الذي ينهع السوري ضعيفا فالجزاء الله خير النسبة للثانية كأني نعم استحضرت هذا خلال الدرس وسبح الله كأنه غاب عني جزاك الله خيرا نعم ولعل الأحاديث التي نصت على إسرافيل فيها خلاف قد يكون الأقرب إلى الصواب أنها لم تصح لإن قلنا بعدم صحتها فلا دليل عندنا في تسمية الملك الموكل بالنفخة في الصور بإصرافين إن قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أما بالنسبة لجبريل عليه السلام ف... فالذي أنا أستحضرهم كلام أهلي لأنهم نصوا على هذا أن جبريل أعظم الملائكة من ناحية الخلق وكذا من أنه مكلف بأشرف مهمة وهي مهمة الوحي الوحي والرسالة هذه أعظم مهمة لجبريل عليه السلام أو للملائكة يقوم بها جبريل عليه السلام و وقد يدل على هذا أيضا قول الله عز وجل إنه إلى وحب نيوحى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دن فتدلى فعلى الراجح أن هذه الصفات وهذه الآيات هي تتعلق بجبريل عليه السلام علمه شديد القوة أي جبريل ووصفه رب العزة بهذا وهذه كلها صفات عظيمة بلا شك تجعل جبريل عليه السلام أعظم الملائكة والله تعالى أقول ما حكم التوسر لله بجاه الأولياء المصالحين بدعة محرمة لم يفعلها الصحابة ولا التابعين من السلف الصالح فمن وقع فيها قد ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله لا. وعملوا مرضوض باطل نعم يقول شيخنا بارك الله فيكم ذكرتم حديث أطط الشماء نعم انا كنت استغفر الله جزاك الله احسنت اخطأت الله بس قطت السماء جزاك الله خير قال وسمعت أن الشيخ ربيعا حفظه الله راعي بل ان الشيخ ربيعا حفظه الله لما كنت اردت عليه يوما بحثا لي فذكرت هذا الحديث او استدللت الحديث فقال لي هل بحثت بحثته فقلت له حفظه الله انما استدللت او انما اكتفيت بتحسين الشيخ الالباني رحمه الله فقال لي عليك ما عندك القدره على البحث ان تبحث وحدك ولا تعتمد على كلام الشيخ الالباني وغيره يعني لا عليك أن لا تقلد مادمت تستطيع البحث والاجتهاد في هذا الأمر وحدك فلا تقلد بهذا ولكن الله عزيزي لم يسر الوقت لهذا الأمر وكأنني شغلت بأمور أخرى ونسيت أن أبحث طرقة الحديث كما نصحني ماذا الشيخ هنا و وجز الله السلام خيرنا وذكرني أن الشيخ ربيع الله تعالى كان يذهب إلى ضعف هذا الحديث فالله أعلم بالصوافي ولكنني كنت أستأنسه بتحسين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له لشواهده وأنا لا أذكر الآن ما قاله الشيخنا ربيع من ناحية الرد على ما قاله الشيخ الألباني في تحسين هذا الحديث فيرجع إلى ما قاله الشيخ بظامه قال شيخ ما معنى قولكم من جبرائيل عليه السلام كان أحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة صلصرة الجرس لا أنا قلت الوحي الوحي عموما يعني كما في حديثي هشام الذي أخرجه البخاري في كتبة الوحي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن الوحي كان يأتيني في صورة رجل أحيانا يأتيني يتمثل لي رجلا وأحيانا يأتيني كسلسلة الجرس وأشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قالهم لي فإتيان الوحي في هذه الصورة صورة سلسلة كسلصلة الجرس هذا بيان لما كان يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم مما يسمعه من جبريل عليه السلام أنه هو المكلف بالوحي هذه صفة السماع أو الهيئة التي كان يسمع فيها النبي صلى الله عليه الوحي بما يوحي بها إليه أنه يكون في أذنه كأنه كسر صلتي الجرس من قوته ومن شدته لا. هذا تشبيه لصفة التبليغ ليست طبعا تشبيه لصفة جبريل عليه السلام الله تعالى هذا سؤالان السؤال قبل معنى النبي والآخر يقول ما الفرق بين الرسل والأمين هذا ذكرناه قبل هذا مرارا وذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذا استلافاً كبيراً على أقوال متعددة وقد يكون أقرب قولين في فيما ذكروه أن النبي هو المكلف بتبليغ, بتبليغ رسالة رسول سابق له يعني لم يبعث النبي بشرع جديد ولا برسالة جديدة كحال أنبياء بني إسرائيل أنما أرسل لتقرير وتبليغ رسالة من سبقه و... وهناك من قال هو قول الثاني إن النبي هو الذي يبعث إلى قوم موافقين له في أصل الاعتقاد ليسوا مخالفين يعني أنهم وافقوه في التوحيد وإنما جاء ليجدد الدعوة إليهم فيما يتعلق بالشرائع هذا قول أيضاً وقد يكون الأول هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم صوت صوت صوت صوت نعم من هو نعم الذي كان ياتي في سوره الدحيه الكلبي ومن هو دحيه الكلبي اذكرني في سوره الدحيه الكلبي وجبريل عليه السلام كان ياتي حين في سوره الدحيه ودحيه كان أحد الصحابه رضي الله عنه قل ما هو بيت في السماء في السماء جعلها الله مقابله البيت الحرام في الارض لا. هذا مذكور في اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكما بيّن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه له حكم الرفض لأنه لا يقال من قبل الرأي نعم والله تعالى أعلم يقول شيخنا حقا الله الاستحلال العمل هو الإسرار على المعصر سبحان الله هذا السلام يحضر معنا دروس شرح نوقد الإسلام بيّننا هذا بالتفصيل في أحد الدروس قد يكون في الناقد أو في الدرس الأخير أو قبل الاخير. من السائل؟ أين السائل؟ بقينت هذا في دروس نوقد الإسلام وفي الإجابة عن بعض الأسئلة فيما سبق في دور الزلطن فيرجع إليها ما يحتاج إلى الأعاد إن شاء الله قال ما حكم من يقول أنا عاشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى مليارية؟ أما حكم من يقول هذا فنقول له هذا اللفظ لم يستخدمه أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة فلا نعلم أن أحدهم قال هذا القول وردد هذه المقالة إنما الوارد في النص الشرعي المحبة فكما في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنت أحب إلي من كل أنت أحب إلي إلا من نفسي فقال له لا يا عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في أول الحديث لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين فقال له عمر فأنت يا رسول لا أحب إلي إلا من نفسي هكذا كان عمر صادقا فقال له يا عمر لا حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فأنت الآن يا رسول أحب إلي من نفسي فقال له صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي الآن حققت الإمام هذا هو أنك تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الواجب عليك أن تحبه أكثر من نفسك ومن ولدك ووالدك ومن الناس أجمعين ولأما لفظ العشق هذا من الألفاظ المبتدعة التي ذكرها المتصوفة ولا أصل له في دين الله علم نقيم الجوزية قد رد على هذا <تصفيق> نعم رداً وافياً وبين الفرق بين المحبة والعشق من خلال كتابه من السالكين بل يرجع إلى ما قاله هذا سقال يعني ورد ألف من مرة فيما يتعلق قال <تصفيق> الأحداث بين الجيش الليبي نصره الله على الخوارج وبين الخوارج هذه الأفعال التي معنزوا الله في المسلم نسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يصلح حال إخواننا المقاتلين في الجيش وننصحهم أن يصلحوا نياتهم في هذا القتال نهم بأن بأن تكون نيتهم إعلاء كلمة الله والذب عن أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم وكذا دفع شر هؤلاء الخوارج المارقين الذين يستحلون دماء وأموال المسلمين فننصحهم بإصلاح ذي النية وننصح القائمين على الجيش أن, يعني أن يصلحوا فيما ولاهم الله عز وجل من هذه الأمانة وأن يطبقوا شرع الله عز وجل وأن يعني يتفقه جميعاً في أحكام الجهاد والقتال وفيما يتعلق بأحكام قتال الخوارج وقتال البغاء وما يلزمهم من هذا ننصحهم أن يتفقوا في هذا الباب وأن يكونوا على بينة من هذه الأحكام حتى لا يقعوا فيما حرم الله عز وجل ونسأل الله لهم النصرة وإخلاص النية وأن يكف عنه شر هؤلاء الخوارج وصلى الله على محمد وآله وسلم اكتفي بهذا إن жақаллоҳайрон <laughs> аллоҳ